هذه الأمور الهائلة وعلم كل أحد ما قدمه لآخرته وما أحضره فيها من خير وشر وذلك إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت أي إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي تجمع وتلف تجمع وتلف ويقصف القمر ويلقيان في النار عن أبي هريره رضي الله عنه كما في حديث ابو وسلم الشمس والقمر مكوران يوم القيامة أي مطويان وقد ذهب ضوءهما وقال تعالى وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت وتساقطت من أفلاكها كقوله تعالى وإذا الكواكب تصرت كما في سوره الانفطار وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش والعين طبعا كما تعلمون ألا هو الصوف ثم تغيرت وصارت هباء منثورة وصارت هباء منبثة أي وإذا الجبال سيرت أي صارت كثيبا مهيلا ثم صارت كالعهن المنفوش طبعا العهن ألا وهو الصوف ثم تغيرت وصارت هباء منبثة الله يكرمك رب العالمين وسجرت عن أماكنها طبعا يعني فتركت الأرض قاع صوف لا ترى فيها عوجا ولا أمت وإذا العشار عط عطلت أي عطل الناس حينئذ نفائس أموالهم التي كانوا يهتمون التي كانوا لها ويراعونها في جميع الأوقات فجاءهم ما يذهلهم عنها فنبه بالعشار لماذا؟ لأنها هي النوق التي هي أنفس أموال العرب أنفس النوق اللي هي العشار وهي أنفس أمواد العرب وهي العشار الحوامل الحوامل التي وصلت إلى الشهر العاشر التي وصلت إلى الشهر العاشر وواحدها عشرة طبعا الأمر عظيم جدا وادهى من هاس هذا الأمر يوم القيامة وما فيه من أهوال وكما تعلمون كان لسه الشيخ حمدي شيخ المسجد بتاعنا كان بيتكلم أن القرآن طبعا قبل يوم القيامة أن القرآن يرفع من السطور ويرفع من الصدور ف فأسألت هل بسبب المعاصي قال يرفع من السطور والصدور نظرا لأن الناس تستبدل القرآن والسنة بأهوائهم ودساتيرهم التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من فيعاقب هؤلاء بأنهم أن القرآن الذي بين أيديهم يرفع منه بدأ وإليه يعود وإذا الوحوش حشرت أي جمعت ليوم القيامة ليقتص الله من بعضها لبعض ورى العباد كما لعدله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن المذي عن أبي رضي الله عنه وأن أبي الله قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشات الجلحاء من الشاة القرناء طبعا الجلحاء التي ليس لها قرون وأما القرناء التي لها قرن شه في الدنيا لها قرن فيعني بتستأوى كما يقولون يعني هذا التي ليس لها قرن فالله سبحانه وتعالى يقتص للشاه التي ليست لها قرن يوم القيامة فهتيجي يوم القيامة هتنطح الشاه اللي نطحتها في الدنيا وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى ثم يقال لها كوني طرابا طبعا الكافر بعد كده ك بيقول يا ليتني كنت طرابا زي ما خدناها في صوت الإيه في صوت النبأ وإذا البحار سجرت أي أوقدت نارا أوقدت نارا أوقدت نارا على عظامها نارا تتوقد زي ما نشوفه شفناه في الأجزاء علمي الرواتي لما هني وإذا النفوس زوجت أي قرن كل صاحب عمل مع نظيره قرن كل صاحب عمل مع نظيره فجمع الأبرار مع الأبرار وجمع الفجار مع الفجار وزوج المؤمنون بالحور العين وزوج الكافرون بالشياطين كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة أي جماعات وقال تعالى وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون فيقرن النظير مع نظيره نسأل الله سبحانه وتعالى العفو العفي وقال تعالى وإذا الموؤولة سئلت طبعا كما تعلمون أن القرآن أن الإسلام والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كرم المرء فتخيل علم المؤولة طبعا كانوا في الجاهلية الجهلاء طبعا يأدوا البنات وهن أحياء لسببين إما بسبب الخوف من العار أو الخوف من الفقر فأقول لك يعني بنت هتشتغل إيه ولا هتعمل إيه سبحانه جم مش مش زل راجل يعني سبحان الله فا سبحان ناس الله سبحانه عفاف فا فكان ويا البنات ناس الله سبحانه عفاف فا نظرا لسوء ظنهم بالله سبحانه وتعالى وهذا من سوء ظن بالله سبحانه وتعالى سودك ما كويس ولا في مشكلة سودك ما كويس كده طيب الحمد لله طيب أرب المايك على أرب حاجة فتسأل المعودة هي مرقامة بأي ذنب قتلت طبعا هذا من الباب التوبيخ والتقريع لقاتليها وطبعا من المعلوم أنها ليس لها ذنب ولكنها توبخ وتقرع القاتل وإذا الصحف نشرت أي المجتملة على ما عمله العاملون من خير وشر وفرقت نشرت أي فرقت على أهلها فآخذ كتابه بيمينه واخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره نسأل الله سبحانه وتعالى أن ناخذ كتابنا بأيماننا وإذا السماء كشطت أي, أزيلت كشطت أي أزيلت كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام وقال تعالى يوم نطل السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق وعيد وعدا علينا إن كنا فاعلين وقال تعالى وإذا الجحيم سعرت أي وقد عليها فاستعرت والتهبت التهاب لم يكن لها قبل ذلك وإذا الجنة أزلفت وإذا الجنة أزلفت أي قربت للمتقين علمت نفس أي كل نفس الإثيانها في سبيل الشرط ما أحضرت أي ما حضرة لديها من الأعمال التي قدمتها كما قال تعالى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وهذه الأوصاف التي وصف الله بها يوم القيامة من الأوصاف التي تنزعج لها القلوب وتشتد من أجلها القروب، وتشتد من أجلها القروب وترتعد الفرائس وتعوم المخاوف وتحث أهل البابل الاستعداد لذلك اليوم وتسجرهم عن كل ما يوجب اللوم. ولهذا قال بعض السلف من أراد أن ينظر اليوم القيامة كأنه رأي عين. فيتذبر صورة إذا الشمس كبرت. طبعا ملحوظ هنا جماعة نحاول نعلق عليها الاستعداد ليوم القيامة أو من من ثمرات الإيمان بيوم القيامة. طبعا لما الإنسان بيستمع يعني للقرآن أو للسنة في الحديثهم عن يوم القيامة. فمن ثمرة ذلك أن الإنسان لابد أن يتق الله سبحانه وتعالى. لما تسمع أن هناك سواب وأن هناك عقاب وأن هناك طول الانتظار حتى يقول الناس إلى الجنة أو إلى النار. طبعا معنى ذلك أن أنت تقلل من تقلل من السيئات قدر المستطاع وتجد وتجد نفسك من الحسنات. قدر المستطاع لكن الإنسان يعيش بالطوب فعشان كده السلف كان ويستع... السلف الصالح كانوا يستعدون لذلك اليوم لدرجة ان أحدهم كان إذا قدره أن القيامة غدا لا يستطيع أن يفعل أكثر مما يفعل طبعا دل ذلك على الحرص الشديد لتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن افعل ولا تفعل قال تعالى فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وطبعا إذا أقسم الله سبحانه وتعالى بشيء دل ذلك على يظمه سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الخنس طبعا هي لها إعجاز علمي الجوال الكنس والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وقيل أقبل والصبح إذا تنفس أي أضاء أي بانت علائم الصبح وانشق النور شيئا فشيئا حتى يستكمل وتطلع الشمس وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن لحظة وهذه آيات عظام أقسم الله بها على علو سند القرآن وجلالته وحفظه من كل شيطان الرجيم فقال إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام نزل به من الله سبحانه وتعالى كما قال صوت الشعراء إنه تنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وصف الله سبحانه وتعالى وصف الله سبحانه وتعالى بالكريم كما قال إنه لكون رسول كريم لكرم أخلاقه وكثرة خصاله الحميدة فإنه أفضل الملائكة واعظمهم رتبه عند ربه سبحانه وتعالى ذي قوة أي على ما أمره الله سبحانه وتعالى ومن قوته أنه قلب ليرى قوم لوط فأهلكهم عند ذي العرش مكين فجبريل مقرب عند الله سبحانه وتعالى وطبعا كما تعلم أن سيدنا جبريل له 600 جناح طبعا في الحاريس قد سد الأفق قد سد الأفق ومكين أي له مكانة ومنزلة فوق منازل الملائكة مطاع, مطاع ثم أمين أي أن جبريل عليه السلام مطاع في الملأ الأعلى لديه من الملائكة المقربين جنود نافذ فيه أمره مطاع رأي وأمين أي ذو أمانة وقيام بما أمر به لا يزيد ولا ينقص لا يزيد ولا ينقص ولا يتعدى ما حد له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله سبحانه وتعالى فإنه بعث به هذا الملك الكريم المنصوب بتلك الصفات الكاملة والعادة أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهم المهمات وأشرف الرسائل سبحان الله ولما ذكر سبحانه وتعالى فضل هذا الرسول الملكي الذي جاء بالقرآن ذكر فضل الرسول البشري الذي نزل عليه القرآن ودعا إليه الناس فقال وما صاحبكم بمجنون أي محمد صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون كما يقوله ويدعوه المدعون المكذبون برسالته المتقولون عليه من الأقوال التي يريدون أن يطفئوا بها نور الله سبحانه وتعالى فطبعا هو مش لأي حاجة يعني هو تخيل هو جاب أخه وهو عما يقول ساحر مرة يقولوا ساحر يقولوا مجنون يقولوا مسحور يقولوا شاعر مفيش وطبعا هذه الصفات لا تنطبق على النبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال فهو أمين ولم ينطق ولا مرة الشعر في حياته صلى الله عليه وسلم وكان يلقب بالصادق الأمين مش مش لقين يقولوا عليه حاجة فبيألفوا شاعر مجنون وهكذا ولقد رأه بالأفق المبين أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق المبين الذي هو أعلى ما يروح للبصر ابن كثير قال ولقد رأى محمد جبريل صلى الله عليه وسلم أو رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل الذي يأتيه بالرسالة عن الله سبحانه وتعالى على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح ستمائة جناح بالأفق المبين أي البين وهي الرؤيا الأولى التي كان بالبطحاء وهي المذكورة في قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قابق وسعين أو أذنى فأوحى إلى عبده ما أوحى والدليل أن المرادة بذلك جبريل عليه السلام والظهر والله أعلم أن هذه الصورة نزلت قبل نيلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى وأما الثانية وهذه المذكورة في صورة النجم وقد رأاه نازلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى الصدرة ما يخشى فتلك إنما ذكرت في صورة النجم <تصفيق> وقد نزلت بعد صورة إسراء وجاء في ابن حبان <تصفيق> عن شيباني قال سألت زر بن حبيش عن هذه الآية لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال قال عبد الله راى جبريل في صورته له ست مائة جناح 600 جناح ست مائة جناح وعن زر عن عبد الله قال الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند سدره المنتهى وعليه 600 جناح 600 جناح ينثر من ريشه تهاويل الدر وليقول والتحويل أي الألوان المختلفة وزينة التصوير والنقوش والحلي سبحان الله أيضا في البخاري لقد رأى من آية ربيه الكبرى عن عبد الله رضي الله عنه قال رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء الرفرف يعني الحلة التي ترفرف وثياب خضر يتخذ منها المحابس الواحد وما هو على الغيب بضنين أي ما هو على الغيب ببخيل وهو وهو وما هو وعلى ما أوحى الله إليه بمتهم يزيد فيه أو ينقص أو ينقص أو يكتم بعضه أو يقطع بعضه بل هو أمين أهل السماء وأهل الأرض الذي بلغ رسالات ربه سبحانه وتعالى فلم يشح بشيء منه عن غني ولا فقير ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكر ولا أنثى ولا حضري ولا بدوي ولا هذا بأحسنه الله في أمة جاهلية جهلا فلم يموت صلى الله عليه وسلم حتى كانوا علماء ربانيين وأحبار متفرسين إليهم الغاية في العلوم إليهم المنتهى في استخراج الدقائق والفهوم وهم الأساتذة وغيرهم قصاره أن يكون من تلاميذه وما هو بقول شيطان الرجيم ف أي في غاية البعد عن الله وعن قربه فلا يقدر هذا الشيطان بأي حال من الأحوال على حمله ولا يريده ولا ينبغي له كما قال تعالى وما تنزل به الشياطين وما ينبغي لهم ما كان له أن يحمله شيطان وما يستطيعون إنهم عن السمع معزلون فإن تذهبون أي كيف يقتل هذا ببالكم وإن عزبت عنكم أذهانكم حتى جعلتم الحق الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنذلة الكذب الذي هو أنزل ما يكون وأرذل وأسفل الباطل هل هذا إلا من انقلاب الحقائق إن هو إلا ذكر للعالمين أن تذكرون به ربهم وما له من الصفات الكمال وما ينزه عنه من النقائص والرذائل والأمثال وتذكرون به الأوامر والنواهي وحكمها أو, حكم أو الحكمة منها وتذكرون به الأحكام القدرية والشرعية والجزائية وبالجملة يتذكرون به مصالح الدارين وينالون بالعمل به السعالتين لمن شاء منكم أن يستقيم أي بعدما تبين الرشد من الغي والهدى من الضلال وما تشاءون إلا أن شاء الله رب العالمين فمن سبحانه وتعالى نافذة لا يمكن أن تعارض أو تمانع وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة كما تقدم مثلها والله أعلم والحمد لله طبعا هناخد بقى الإعجاز العلمي جميل جدا بالنسبة لحياة النجوم إذا الشمس كجرت الآيات العلم الحديث يا جماعة كشف إن, أن النجوم حياة طويلة تمر بمراحل متعددة فهي تولد وتكبر تدريجيا لتصل إلى مرحلة الشباب ثم بعد ذلك تصير إلى الشيخوخ ثم تندثر وتموت وهذا تطابق مع اخبار الله سبحانه وتعالى في القرآن بما ستؤول إليه النجوم عند قيام الساعة ولكن الفرق بين ما يحدث في أيامنا هذه وما سيحدث عند قيام الساعة هو أن نهاية النجوم عند قيام الساعة ستكون نهاية تشمل كل النجوم بلا استثناء أما ما يحدث في الدنيا هو نهاية فردية لبعض النجوم وليس لجميعها دي بعض نقطة مهمة جدا جدا طبعا كنا عايزين نجيب الجزء اللي تختص بالآيات ديت اسم بقى الجزية كيف يموت النجم قال لك ومن المعروف أن كوكبنا الأرضي أحد تلك الكواكب التي ستبتلعها الشمس حسب التقديرات النظرية ونتخيل معا ما سيحدث لكوكبنا وعالمنا مع اختراب الشمس من الأرض حتى تبتلعها ان درجة الحرارة سترتكع وتدريجيا ده بالنسبة للحرارة الشمس فهنا بيقول ان طبعا يعني ايه اللي بيحصل لما لما الكوكب بينفجر ايه قاسب ان النجم بينفجر النجم طبعا زي ما انتم عارفين اللي هو زي الشمس بتاعتنا كده خلاص طبعا هو بيجي فترة وفترات اللي النجم خلاص بايه او الشمس من الشموس بيحصل لها انها بتكبر في السن زي سبحان الله زي زي الرجل زي رجل او المرأة وطبعا الشمس بتاعتنا ديت الآن في طور الشباب الآن في طور الشباب وعمرها حوالي 4570 مليون سنة عمر الشمس يا جماعة 4570 مليون سنة هنتبه أحسن كده 4570 مليون مليون سنة ماشي فطبعا لما هتكبر لما هتكبر الشمس لما تكبر الشمس ويا الله سبحانه وتعالى إنها إنها تنفجر أو هنقول إذا شاء الله سبحانه وتعالى سواء هتكبر أو لا تكبر واخدين بالكم المهم إن ربنا سبحانه وتعالى هيأزل في أي وقت إن شاء ممكن بعد خمس سنين بعد عشر سنين بعد خمية سنة الله أعلم المهم إنها يحصل لها نهاية كما يموت تموت النجوم الأخرى خلاص؟ فطبعا كما تعلمون ان الشمس بيحدث فيها مجموعة من التفاعلات النووية الدرس يا جماعة بيبدأ ان شاء الله ساعة 8:30. نص طبعا استأذننا من الشيخنا الفاضل أبي حسين ان احنا ناخد بس يوم الاثنين من وقت حضرته وجزاء الله خير وناس الله سبحانه وتعالى نتقبل منه رب العالمين الله يكلمك رب العالمين فطبعا بتحدث في داخل اي شمس او اي نجم بتحدث التفاعلات النوعية وتنطلق عن ذلك كميات إلى من الطاقة على هيئة عدد من الله يكرمك رب العالمين عدد من الإشعاعات الكهرومغناطيسيه التي من اهمها الضوء والحراره فبقول هنا مما يؤدي بدوره إلى تعقيد كل من التركيب الكيميائي والبناء الداخلي للنجم الذي يتقلص حجمه بالتدريج وتزداد الكثافة بطريقة مضطردة وترتفع درجة الحرارة باستمرار فيمر بذلك في عدد من أطوار المتتالية حتى نهاية حياته وتسمى هذه المراحل بدورة حياة النجم طبعاً الكثافة طبعاً عارفينها الرو بتساوي M على V الرو القليم بتاع زمان ديت الرو بتساوي M على V طبعاً كل ما آه... قال الحجم زادت الكثافة وقدم بالكم الرو بتساوي M على V طيب ف طبعا النجم طبعا كما تعلمون فبيتحول بعد كده بيبين كامش بسبب الحرارة والضغط البالغين ومتوردين في مركز النجم وينتج عن استمرار التفرات الكنوية في داخل النجم النسق الرئيسي استهلاك المات من الهيدروجين تحوله إلى هليام وبالتدريج تتخلق الناس الأفقل مثلها إلى آخر وإلى آخر طيب فقال لك فلما لما خلاص بقى بيشيخ النجم وخدم بالكم فتبتفع درجة الحرارة واخدين بقى حضراتكم وطبعاً بيقل بيقل الحجم وبتزداد الكسافة القانون اللي احنا وليس قلنا الحلق الروب اللي هي الكسافة بتسوي إما على فيه فهتبص تلاقي ان كتلته هتتقل وكثافته هتتقل وحجمه هيقل خلاص فيهرب الغلاف الجوي تدريجياً ده بالنسبه للتاثير الايه الارض طبعا هتتفع في الجوي هيهرب وهنا لابد وان تموت جميع الكائنات الحيه التي تعيش على الارض وتدريجيا تتبخر مياه البحار والمحيطات تتحول الأرض إلى كوكب جاف ثم تدخل ثم تدخل الارض تدريجيا في غياهب باطن الارض باطن الشمس الرهيبه يعني بيننا وبينها 150 مليون كيلومتر فتذوب مجبط الأرض بفعل الحرارة رهيبة لباطن الشمس فيصبح كوكبنا جزءا من أحشاء الشمس وقبل أن تبتلع الشمس كوكبنا الأرضي قد تبتلع القمر قبلها وقد يكون ذلك تفسيرا لقول الله سبحانه وتعالى وجمع الشمس والقمر واضحة جدا واضحة جدا يعني وفي مراحل لاحقة تحول لب النجم إلى الحديد في توقف عملية اندماج النووي ويدخل النجم في مرحلة الاعتبار على هيئة النموذج الأول لانفجار المستعر الأعظم سوبرنوفا نوفا إكس 1 طيب ون وينتهي به إلى دخان السماء عبر مراحل من عمالقة الحمر ريد جاينتس ثم مرحلة النجوم الزرقاء فريدة الحرارة والمحاطة بهالة من الهيدروجين المتأين معروف باسم السدوم الكوكبية ثم مرحلة الأغزام البيض هذا إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم قليلا نسبيا أي في حدود كتلة الشمس تقريبا فسبحان الله يعني ده اختصار بسيط جدا يعني لما سيحدث في يوم القيامة فنسأل الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين أن أن يعافينا رب العالمين خلاص طيب اسمه بالجوازادبة مهمة جدا. أما إذا كانت الكتلة الابتدائية للنجم عدة مرات قدر كتلة الشمس، فإنهم يمر بمراحل من العمالقة العظام، ثم النموذج الثاني لانفجار المستعر الأعظم الذي تتوقع عنه نجوم نيترونية أو الثقوب السود. والتي يمكن تسميتها باسم نجوم الخانسة الكانسة، كما يصفها القرآن الكريم، والتي تبتلع كل ما تمر به أو يصل إلى افق حدثها من مختلف صور الطاقة والمادة. ثم ينتهي بها المطاف إلى دخان السماء. عن طريق تفككها وتبخر مادتها عاليه الكثافه كما يعتقد غالبية الدارسين لموضوعات الفيزياء الفلكية وإن كانوا لم يتمكنوا بعد من تحديد كيفية حدوث ذلك ويرى بعض الفلكيين أن اشباه النجوم مرشحة لتكون المرحلة الانتقالية من الثقوب السود إلى دخان السماء هي أجرام شاسعة البعد عنا ضعيفة الإضاءة ربما لبعدها الشاسع عنا. خاص إلى آخر الكلام ثم قال ثم يبدأ في الانكضار التدريجي حتى يطمس ضوءه بالكامل ويختفي كلية عن الأنظار. على هيئة النجم الخالص الكانس او الثقب الاسود عبر عدد من المراحل الانقضار فسبحان الله يعني وصف الجوار الكنس طبعا ده بينطبق على النجوم طب بينطبق على النجوم فهي طبعا سريعة سريعه الجوار من كمة صغة المباعة على وزن فعال جوار رصف. والكل اللي تكنس كل شيء في طريقها سبحان الله أيضا بيقولهم إن إذا حدث انفجار للشمس فسبحان الله ممكن إنها يعني ستطال تلقى الحلقات جميع الكواكب حتى بلوتو من قوة الانفجار هذا ستطال جميع ال... اعطارد الزهره زهر الارض المريخ المشترى الزحر المشتري زحل اورونيتون بلوتو طبعا بلوتو ده يا يعني لم يعد الان كوكب وقريت شويه كده بالعربي لكن لم اهن لا قلت ما اتاكد لقيت برضو في سنة رابعة وخمسة اتلغى بلوتو من من المجموعة الشمسية ليه بقى قعدت ابحث برضو اجبت مواقع برضو اجنبية فقعدت ترجم لان هو كوكب قزم مش كوكب زي كوكب كوكب بتاعتنا اللي هي المعروفة يعني. ماشي قطره عند خط الاستواء 2300 كيلو فقط القطر فقط 1800 كيلو ويقول لك يتقاطع مع مدار نبت لذا فهو شاذ، واستلحهم على ان اي كوكب عشان يقول على كوكب هو جرم السماوي له شكل مكور بسبب الجاذبية الخاصة به وله مدار له مدارا حول الشمس لا تقاطع مع مدار كوكب آخر ماشي يعني طبعا لقوا أن بلوتو هذا بيتقاطع مداره مع مدار نبتون. تالي حاجة هو عبارة عن إيه هو عبارة عن كوايكب قزم يعني يعني قال لك ده كوايكب يعني قزم لأن قطره 2300 كيلو متر فقط يعني سبحان الله يعني مصر كلها كام 1000 كيلو مصر كلها من أسوان لحد إسكندرية حوالي ألف كيلو، بالكم يعني ممكن يبقى نب النبتو... بلوتو ده هيبقى قد ضد الولايات المتحدة الأمريكية بس فطبعا لم يعد يعاد ك كوكب ولكن بيعتبروه كويكب بيعتبروه كويكب وحتى بيقولك إنه أصغر كمان من القمر وهو نص قطر الولايات المتحدة حتى هو المكتوبة عندي هنا نص قطر الولايات المتحدة وأصغر من القمر ودين بالكم فصعب أنه يعتبر حتى طلعوا حتى مظاهرات حتى في أمريكا بيطالبوا هو يرجعوا بنيته تاني ككوكب طبعا على مفضل وعلى مرأة فذهب إيجي أض... السامسوك إيجي الشمس يكورت فذهب ضوءها وطبعا والتكوير في كلام العرب جمعوا الشيء بعضه على إلى بعض وهذا الكلام الأخير يمكن أن نفس بما نحن بصدده بشكل أكثر انسجاما وبين تلك المرحلة داخلها من حياة الشمس حيث تتكور على بعضها وتنكمش نحو داخلها فتصاعد حجمها إلى حد كبير بعدما كانت تنكمشت رأس تنكمش وبعد كده يتصعب الحجم إلى حد كبير فيحصل انفجار بتاعها وقال تعالى وإذا النجوم انكذرت وقال تعالى وإذا النجوم طمست ومن أقول التي في أول بحث عن بعض المفسرين ما قاله ابن كثير وغيره وغيره تمسد أي ذهب ضوئها وقول الطبري أي ذهب ضياؤها فلم يكن لها نور ولا ضوء يعني تخيل باء سبحان الله وهذا الكلام هو خيطة ما نفهمه من تلك من خلال تلك الأحداث الجسيمة التي تحدث للنجوم بعد أن طلّف ضو طبقاتها الخارجية فيصبح النجم بعد ذلك عبارة عن لب عار لا تغطيه طبقات خارجية ويكون هذا اللب منكمشا على نفسه بدرجة كبيرة كما أن نبض قلب النجم في تلك الحالة يكون متوقفا أو على وشك التوقف لتنطفئ شمعة, تنطفئ شمعة هذا النجم فيخفض ضوءه وتقل أشياته تدريجيا ليصبح قزما أسودا بعد أن كان قزما أبضا وتخبط الحرارة تدريجيا نتيجة توقف التفاعلات النوية يبقى إذن طوما سط يعني ذهب الضوء طبعا هيحدث زي ما بلحظهما سبحان الله موت النجوم بيلحظهم إن, أن قل أن النجم بعد ما ينكمش وبعد كده يقل الحجم بتاعه وتزاد الكسافة وبعد كده انفجار هذا الانفجار طبعا يؤدي بعد ذلك بعد ما نفقد الطاقة بتاعته والطبقات الخارجية، بعد كده بيصبح برع نب عارن لا ليس له طبقات خارجية، وبالتالي بتنطفئ شع شعلة شمعة هذا النجم، فطبعا طبعاً بيخفض الضوء وتقل الحرارة تدريجي. بسبب طبعا توقف التفاعلات النووية، قلنا قبل كده. إنه بتحول الى حديد اللوب بالنجم يتحول إلى حديد يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يجازي الشيخ الدكتور زونجار خير الجزاء في هذا البحث ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين وما علينا إلا أن نستعد لهذا اليوم بأن الطاق الله سبحانه وتعالى بأن الطاق الله سبحانه وتعالى فهذه من صفات الإيمان باليوم الآخر لما تعرف أن فيه في جنة وفي نار واخذين بلق حضركم طيب وبعدين ها. تعرف أن في جنة وفي نار وفي ثواب وعقاب وفي طول انتظار ويقتص الله سبحانه وتعالى من الظالمه بعض من بعض ويقتص من الظالم ال أو الكافر من المؤمن مؤمن من الكافر يعني سبحان الله حتى لو كان عليك حتى كمان مظلمه لكافر أو ل ل لأهل الإيمان ممن وجب ممن حتى من دخولهم النار سبحان الله لابد ان ربنا سبحانه وتعالى هيخلص فعشان كده الانسان مننا جماعة لا يظلم لا رجل كافر او لا رجل من اهل البدعة او رجل من اهل الضلال او رجل من اهل فسق فالمؤمن يا جماعة يتق الله سبحانه وتعالى مع كل احد تخيل لان المظلمة ربنا سبحانه وتعالى هيخلصها حتى لو كانت نظلمة لرجل كافر أو لمسلم عاصي أو لرجل من أهل بدعه فالواحد يعني لما يسمع هذا الكلام فيتق الله سبحانه وتعالى ويلم نفسه ويلم ويلم نفسه يسأل الله سبحانه وتعالى عفو العفو يعني بعض الناس يفاكرين انه طرابت رجل نصراني عامل في اللي انا عايزه لا طبعا ربنا سبحانه وتعالى يقتص يوم القيامه طيب نتوقف ان شاء الله وجزاكم الاخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته